ذوق فتْنَتَكُ ماذا الذي كُ تُم بِه تَْتَاجِون إِ المُتَّقينَ فِي جََّاتغيون آخِذينَ مَا آتَُ مَّم إِهُ كَوا قَبلَ ذَِكَ مُحْسنين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 أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون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 فقربه إليهم قال ألا تأكلوا فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم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 126. مسومة عند ربك للمسرفين 127. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين 128. فما وجدنا فيها وير بيت من المسلمين 129. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم ففيِي مسَاءِ أَسَ النَُّ إلَ فِونَ بِسُطَان مُبِ فَتَوَّ بِكْنِي وَقَالَ سَاحِرٌ أَْمَجنُ فَخَذن وَجُنُ دَم فَنَبَذْ الن ف 119. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم 110. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين 111. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينذرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَيَوْمَئِذٍ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِي الله اني لكم من هنا ذير نبي ولا تجعلوا ما الله الهه اخر اني لكم من هنا ذير نبي كذلك ما اتى الذين من قبله إلا قالوا ساحر أو مجرون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن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 119. فللذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون 110. فويل للذين كفروا من يومهم الذي